بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أناذروا أنه لا إلا أنا فاتقوه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نقفة فإذا هو خصيم مبين ولن آم خلقها لكم فيها ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق لنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه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 من السماء، ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب، و منه فيه تسمون. يوم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لأوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درا لكم في الأرض مختلفا الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي صخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريقا وتستخرجوا منه حليتا فيه ولتبترو من فضله ولعلكم تشكرون الله وَأَنْقَافَ الْأَرْضِ رَوَاسِيَةٌ تَمِيدَ بِكُمْ وَهَنْهَا وَصُبُلَ الْحَلْكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُوكُمْ كَمَن لَا يَخْلُوكَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَتَّقُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 إلهكم إلى هو واحد فالذين لا يؤمنون بلا قلوبهم مكيرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسبرون وما يعلنون لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم طلوع أساطير دولين ليحملوا, ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار ومن رزال الذين يضلونه بغيرهم ألا ساء ما يزلون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم, فأتى الله بنيانهم من القوائد فخر عليهم استقف من فوقهم وأتاهم وعتاه العلام من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاطون فيهم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ثم تعملون فدخلوا أبواب, فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيسم مثوى المتكبرين الله الحمد لله رب العالمين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 ساهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما ابدنا من دونه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا بدونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله。 ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لنعبد الله واجتنب الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حبت عليه الضلالة فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله دهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بدا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله من بحث ما ظلموا لنضوي في الدنيا حسنة ولا أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سِيَأَتِ أَيُّهُمْ يُخْصِفُ اللَّهُ بِهِمْ أَيُّهُمْ يُخْصِفُ اللَّهُ بِهِمْ وَلَبَلَأُ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فماهوا بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتميأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفي ظلاله عن اليمين والشماء سجداً, سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون عبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون